ان يقص على بني اسرائيل اسرائيل الى اكنه الذين فيه يختلفون ان هذا القول ان يقص على بني اسرائيل اسرائيل الى اكنه فيه يختلفون